يا ابو فاضل عدا كله ما يبني وصية موت تسمح يا بطل مني وصية موت تحفظها يا نور العيب أريدك ذخر يا عباس لجلح سيد عيني تطالبني وتحاسبني أسماء بعد عيني تطالبني وتحاسبني أي وصية موت تحفظها يا نور العين أريدك ذكر يا عباس لجل حسين تطلبني تراتو دين وبعد عيني تطالبني وتحاسبني بعد عيني بعد عيني تطالبني وتحاسبني ابسه الدين قام وصام what does ني يصيح صي العزيز وبحسين العزيز هناك تحفظني يا سماع وبحسين العزيز هناك تحفظني دعايز الميه همتي وروحي اريد تهي <تصفيق> قصيد تطغى وتكتفني اسماء قصيد هب تطغى وتكتفني اي والله قصيد هب كربله تطغى وتكتفني اه راسك لك ينطبر مثلي ويمينك تنقطع بالسيف يا شبلي وزيانة بتنسبي وتسبال حرم نجلي قصدها على النهر ذبحك يشتتني قصدها على النهر ذبحك يشتتني لي نك تنقطع بالسيف يا شبلي وزنب تنسبي وتسبل حرم لجلي قصجها على النهر ذبحك يشتتنيها قصجها على النهر ذبحك